أقيموا صفوفكم معتدلوا الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين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 ذلذلك لمن خاف من قام وخاف وعند واستفتح وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى مما صد تَجَرَّعُوا وَلا يَكَادُ يُسِيغُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَمِنْ وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ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 وبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لكم تبعا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 وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تنوموني ولو انفسكم ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي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 تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحييتهم فيها سلام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 تَعَالَوْا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ قُلْ عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُونَ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ وَيُنْفِقُونَ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سرا قَبْلَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خلال الله